عين يَشْرَبُ بِهَا عبادُ اللهَّهِ يُفَجونَ آتََفجيرعَنَ يشْرَبُ بِهَا عبادُ اللَّ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 نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا بِنَا يَمَ نابُوسَ قَم قَر إَِا لَقَابُم يَّّك بِلََاََّ كُ شَوقَ قَر فَوقَاهُم اللههُ شَوْغَذَلكَ اليَْم وَلََقهُم نَّرَةَ وَصُور فقَ اللههُ وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا وجزاهم جنا صدره جنه متكئين فيها على الارائك شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ضلالها وذللت ثقوفها تذليلا ودانية عليهم ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت خواريرا قوارير من فضة قدروها تكذيرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا فَفُقْ فَانْهُمْ وَالْدَّارُ خَلَذُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ أَحْسَبْتَهُمْ لَهْلُو أَمَّنْ ثُمُرًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كبيرا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب شندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة عليهم وَحُلُّ أَثَاوِي رَبٍّ فِي الظِّلِّ وَحُلُّ أَثَاوِي رَبٍّ فِي الظِّلِّ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وحلوا أساور من فضة ان هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكوا مشكورا ان هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكوا مشكورا ان نحن زَنَّعَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تطع وَالْقُولس مَرَِّكَ بُكْرَةَ وَأَْصهلَ وَقُولس